أ ح ب ت ي في الله مازلنا في قضيتنا ا ل أ ص ل ي ة الدعاء ونحن في بصدد شرح كتاب الداء والدواء لابن القيم عليه رحمه ة ا ل ل ك ت الله ب ا ج و ا ا ب ك ا الدواء الشافي ومازلنا متوقفون مع قضية الدعاء منذ اللقاء الماضي وأنا أعتقد أن قضية الدعاء من أخطر القضايا ف متوقفون ي قضية قضية لمن سأل مع منذ من عن أن أعتقد أخطر على ا ل إ ط ل ا ق مطلقا وليس ذلك ل أ ن ن ي أ ز ع م ذلك بل جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في ك ل م ة و ا ح د ة الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة هو ا ل ع ب ا د ة و أ ي ه ا ا ل إ خ و ة إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نفهم أ ن نفهم ق ص ة ا ل ح ي ا ة ق ض ي ة ا ل ح ي ا ة أ ن نفهم الموضوع أ ص ل ا أ ن ن ي عبد مخلوق لم يزعم إ ن س ا ن أ ن ه خالق إ ل ا هذا فرعون المجنون دعنا من هذا الكلام لكننا نعترف أ ن ن ا عبيد مخلوقون و أ ن ن ا ضعفاء حتى الكفار يعترفون أن ن ه ان ك الطبيعة أقوى م هناك م هم ي ع ت ق د و ذلك أن ن ه شيء أ ق و ى منهم شيء يسير الكون شيء يحكم فهو يمرض ولا يدري قد يمرض ويموت ل ا د ر ي ل ي م و ويبتلى تحصل بلات حد حد يظلم سيارة عمارة يصطدم يؤع يؤذي من فوق يؤذي هذا العبد الضعيف المحكوم الذي تجري عليه أ ق د ا ر هو لا يعلمها ولا يعرف سرها ولا يستطيع ردها يحتاج أ ن يتعلق هذا ا ل إ ن س ا ن الضعيف ب ق و ة أ ك ب ر منه هذه هي ق ض ي ة أ ن يتعلق العبد بالله المسلم بقى المسلم ي أ ت ي ه ا من وجهها فيعرف كيف يتعلق برب عظيم هو يؤمن أ ن هذا الرب جل جلاله بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه هو يعتقد أ ن الرب جل جلاله يقدر على كل شيء وفي قبضته كل شيء وهو القاهر ف وهو ق كل شيء و القهار لكل شيء هذا الاعتقاد بذاته مريح هو ا ل س ع ا د ة لانني الفقير الذي لي رب غني استغني به الضعيف ولي رب قوي اتقوى به المحتاج ولي رب مالك يعطيني المظلوم ولي رب عظيم يدفع عني هذه ا ل ق ض ي ة من أ ص ل ه ا وتكون هذه ا ل س ع ا د ة كما قال بعض السلف إ ن م ا مثل المؤمن كمثل رجل على خ ش ب ة في البحر يقول يا رب يا رب ونفهم بناء عليه قول ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه لم يكن يستحي أ ح د ه م أ ن يدعو الله في شاسع نعله ا ي هذه له غيره والله ذلك أن أنا الإنسان مني يا ما يا ما احتاج لي بقولش كل كل لشيء رب رب رب رب اضطر رب رب يحب شيء يا يا يا ما قال سبحانه أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض أ اله مع الله قل لا اله ل ل الا إ ه إ ل الله ولذلك أ ي ه ا ا ل إ خ و ه هذا الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة قال سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال جل جلاله واذا س أ ل ك عبادي عني فاني قريب اجيب د ع و ة الداع ي اذا دعان فليستجيبوا, بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم اخوتي وانا احبكم في الله بقى هنا اشكال وكثير من الناس يفتن به ويكثر الكلام فيه لتا وعجنا فما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا واحد يقول لك أ ن ا ب ق ا لي سنين بدئيا ربنا وربنا ما استجابش دعائي واحد مريض واحد مظلوم واحد مديون وسبحان الله العظيم دائما نتذكر ك ل م ة ذلك الرجل من السلف الذي كان يوم عرفه وسمع ضجيج الناس يا الله يا الله يا, الله يا, رب, يا رب يا رب يا رب فقال لو أ ن هؤلاء اجتمعوا على غني يطلبون دانقا الدانق يعني عشر الدرهم الدانق مليم جنيه لو أ ن هؤلاء اجتمعوا على غني يطلبون جنيها أ ك ا ن يمتنع منهم ج ن يرملهم ي ي جنيه ا س ت ج ا ب ة الله لكل هؤلاء أ غ و ى عند الله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 كل واحد م س أ ل ة أ و ل ك م واخركم و إ ن س ك م وجنكم كل واحد م س أ ل ة ما نقص ذلك مما عندي شيء مش ه ينقص مما عند الله الله عز وجل كريم وغني ولا يضره العطاء ولا ينقصه ط ب ما ب يدينيش لي ينبغي أ ن يتسم السؤال بشيء من ا ل أ د ب ما ا ل ح ك م ة الا أ د ب ء الحكمة ألا يستجيب الله لدعاء بعض الناس م ان الحكمة أ الله لا يعطي بعض الناس مع ا ل إ ل ح ا ح مع ا ل أ خ ذ باسباب ب ا ت ج ا ة ل ل د ع ا ذكرنا ا ء نحن أ س و ع ا ل ل حوالي ي أربعين فات س ب ب ل ا س ت ج ا ب ة الدعاء لاستجابة أربعين و سبب الدعاء الأسباب التي أو الاوقات أ س ب ب التي أ ا ل أ و التي يظن فيها ا ل إ ج ا ب ة بعض الناس اعترض ان بلاش ك ل م ة يظن بل يستجاب فيها الدعاء خلاص يا عم متزعلش سنجعلها اسمها ب اسباب ا ا س ت ج ا ب ة الدعاء ابن الجوزي جاوب على كلام الناس اللي ب ي س أ ل و ا و ا ح د ة بتقول أ ن ا بقالي سنين عايزة جوزة يارب ارزقني بزوج صالح و انا ب ط ل ب ح ا ج ة حرام وانا ب ط ل ب ح ا ج ة ص ع ب ة وانا ب ط ل ب ح ا ج ة غلط انا ب ط ل ب زوج يقفني ي في ا ل ح ل ا واحد مريض انا ب ط ل ب ان ربنا يشفيني واحد مديون واحد مظلوم د ع ا ء ن ح ن لاخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي بورما وتايلاند وكشمير و أ ف غ ا ن س ت ا ن وغيرها المستضعفين اللي تنتهك أ ع ر ا ض ه م وتذبح أ و ل ا د ه م وتراق دمائهم ودعاءنا لهم ليل نهار اللهم منصر المستضعفين من المؤمنين الدعاء ر ا رايح فين لا ي س ت ج ب ش ليه ما ا ل ح ك م ة في ت أ خ ي ر ا ل إ ج ا ب ة أ و امتناع ا ل إ ج ا ب ة ه ا سؤال مهم جدا وترتيبه عقدي ليحصل حسن الظن بالله ح ن ا ع يسوء ي ما ظننا بربنا ل انا عند ظن عبدي ب ي فليظن عبدي ب ي ما شاء فظننا بالله انه كريم غني لا ينقصه العطاء يحب ان يعطي يسمع الدعاء سبحانه وتعالى جل جلاله ده اعتقادنا فيه و ظننا فيه يبقى الاستقبال صحيح ا ل م ش ك ل ة في الارسال ابن الجوزي ا ل ذكر عشر اسباب في م ن ا ق ش ة بينه وبين نفسه نقلتها من ع د ة مواضع في كتاب صيد الخاطر بيقول ابن البلاء ايه يقول ابن الجوزي علي رحمة الله رأيت الله من رحمة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 أ ن تعتقد ان ده بلاء وموقف المؤمن مع البلاء موقف واضح واحد أ ن تعرف أ ن هذا البلاء من الله اثنين أ ن الله الذي ابتلاك أ ر ح م بك من أ م ك أ ر ح م بك من نفسك ث ل ان ث ة أ الله لم يبتلك ليهلكك أربعة أ ن للبلاء أ و ق ا ت ا ثم تنصرم خمسة أ ن البلاء لا بد أ ن يزول يبقى خ م س ة أ س ب ا ب في م و ا ج ه ة البلاء تعرف انه من ربنا وتعرف ان ربنا رحيم وانه لم يبتلك ش عشان ي ع ز ب ك وان هذا البلاء ينقضي له زمان ويعدي و إ ن هذا البلاء لازم ينتهي ما ب ما ينتهي ب بيستمرش ق ا ما ش ي إ ن ه يرتفع عنك البلاء و ت ع ا ف ى أ و تموت وينقضي البلاء وانت في القضيه اللهم, حسن اللهم لا تتوفنا إ ل ا و أ ن ت راض عنه أ و ل شيء في موجه ت أ خ ي ر ا ل إ ج ا ب ة أ ن تعرف أ ن هذا بلاء فتواجه البلاء هذه ا ل م و ا ج ه ة بلاء يحتاج إ ل ى الصبر والاحتساب الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى、شت. اسكت ما تشتكيش سبحان الله العظيم النهاردة بقول له واحد بقول اصلا ا تعبان شويه ايه اه ايه عندك ايه ه ه حسس بايه في ايه ليه ليه ليه بقى طبع الناس انه عايز يسمع تفاصيل وطبع المريض كل مريض انه عايز يحكي التفاصيل ا ل د ق ي ق ة لمرضه اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا يبقى حبس اللسان عن الشكوى حفص القلب عن تسخط بالبلاء يقول ابن الجوزي عليه ر ح م ة الله وما يعرض للنفس من الوسواس في ت أ خ ي ر الجواب مرض يحتاج إ ل ى طب ت ي ج ي النفس توسوس طيب لما ربنا س ا م ع وشايف وقادر ان ه يكشف البلاء وقالي دعوني أ س ت ج ب و أ ن ا دعيته يدخل الشيطان ب أ ي وسوس ما استجبش ليه ايه السبب أ ن ا أ خ ذ ت بكل ا س ب ا ب قلتولي في أ و ق اوقات ت تحريت أوقات للإجابة أ ا ل إ ج ا ب ة كل من حلال كلت من حلال ما اعتديتش في, في الدعاء أطلب ب ب, ب... ب... ب ا ل ت ولقد س بالأسماء الحسن اعمل اعمل كل اللي كل ل عليه من أسلوب ت استقابة ه من ا عرض ا والدعاء يستجاب هنا الوسواس الشيطان ء عملته لم يستغل ل يجي ف ص ة ويبدأ الجوز يقول يحتاج إلى طب. يقول ولقد يلعب يحتاج به فابن طب إلى ع ر لي هذا من هذا الجنس ا ب ت ل ي د بباله من زيدي ف إ ن ه نزلت ب ش د ة و أ ك ث ر ت من الدعاء أ ط ل ب الفرج و ا ل ر ا ح ة و ت أ خ ر ت ا ل إ ج ا ب ة فانزعجت النفس وقلقت و أ خ ذ إ ب ل ي س يجول في حلبات كيده احيانا ا ل إ ن س ا ن بيجي ل لحظات ضعف بشري والشيطان يستغلها ق و ل لكم ح ا ج ة عن نفسي ب ر ض و فمره ربنا ابتلاني رب اللهم ح م د ل رب ا ا ل ل ع ي ن ا لك ل ل ه م الحمد والشكر ببلاء شديد جدا وبعدين وانا قاعد كده في أ ث ن ا ء هذا البلاء والكرب بقول أ ذ ك ا ر المساء اللهم إ ن ي أ م س ي ت منك في ن ع م ة و ع ا ف ي ة وستر ف أ ت م علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة من أ ذ ك ا ر المساء ف ج ا ن الملعون وقال لي ب تقول أ م س ي ت منك في ن ع م ة وعافيه هي وسط... فين ا ل ن ع م ة وفين ا ل ع ا ف ي ة وانزعجت ساعتها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله ما نحن فيه أ ع ظ م ن ع م ة أ ع ظ م نعمه ة من نعم ربنا عليه وكان إ ن هذا في زمن متقدم من زمان شوية وكان ي ة و ا ل إ ن س ا ن مازال مسكينا ضعيفا إ ل ا أ ن ن ي قلت في ا ل ل يوم حصل في ي الحج ويوم العيد الكبير ح ص ل الوقعه ا ة و ذ ا ا ل ج ر ح في ا ل ر أ س قلت إ ن هذا أ ح س ن شيء ممكن يحصلك ل في حياتك في هذه ا ل ل ح ظ ة اما هو قادر الله أولا قدر دي أي إنك ح ت ج في نفس الاسترسال ل ح حين ظ ة يأتيك ل و و ا ا س س واعترف يكون هذا بنعمك حل ل و س أما ا ا ا س س ت ر ل مع الوسواس وتقعد ع انت والشيطان تشربه سجارتين و ف ن ج ن ي ن قهوه وتدردشه مع بعض وتاخذ وتدي معاه واخذ ورد اه اه شوف و ا ل ح ضيعت دينك و أ غ ض ب ت ربك وكان الكافر على ربه ظهيرا ان الكافر يبقى ظهير للشيطان على ربه مساعد للشيطان على ربنا جاي مع الشيطان على ربنا فاوعى تستسلم لوسوسه الشيطان تعالوا نشوف ابن الزوز عمله قال إ ي ه و ت أ خ ر ت ا ل إ ج ا ب ة فانزعجت النفس وقلقت و أ خ ذ إ ب ل ي س يجول في حلبات كيده ف ت ا ر ة يقول الكرم واسع والبخل معدوم فما ف ا ئ د ة ت أ خ ي ر الجواب فقلت له اخسا يا لعين فما احتاج الى تقاضي ولا ارضاك وكيلا قال له ايه اخسا يا لعين فما احتاج الى تقاضي انا ه ح س ب ربنا هاقضيه ثم لا ارضاك وكيلا انت ت ب ق ى وكيل عني انت تدافع عني و د ا م ربنا ولا أ ر ض ا ك وكيلا ثم عدت إ ل ى نفسي فقلت إ ي ا ك و م س ا ك ن ة وسوسته ف إ ن ه لو لم يكن في ت أ خ ي ر ا ل إ ج ا ب ة إ ل ا أ ن ي ب ل و ك المقدر في م ح ا ر ب ة العدو لكفى في ا ل ح ك م ة كلام زي العسل زي الفل على طول ابن الجوزي قال للشيطان اخسا لا أ ر ض ا ك وكيلا وعلى طول قال لنفسه واقول لك ايه اوعي تسمعي كلامه اوعي تمشي ورسوسته ا ان ل ش ي ط ا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ك لو لم يكن في ا ل إ ج ا ب ة من ح ك م ة إ ل ا البلاء ربنا بيمتحنك لو لم يستجب ت ش لك هتعمل ايه بس ك ف ا ك ه هي دي ا ل ح ك م ة إ ن ربنا يمتحنك انت دعيتني ومش لك. هتعمل ايه هتعمل ايه انت عبد وهو سبحانه وتعالى رب هتعمل ايه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 أ ن الله عز وجل مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء فلا وجه للاعتراض ويلك يا نفس ت أ م ل ي أ م ر ك ا م م ل و ك ة أ ن ت أ م ح ر ة م ا ل ك ة أ م د ب ر ة أ ن ت أ م م د ب ر ة نحن ا قلنا ليس في الكون الا رب وعبد السؤال انت رب ولا عبد؟, عبد حر ولا مملوك مملوك المالك حر في ملكه يعطيك يمنعك يشفيك يمرضك يبتليك ينصرك المالك جل جلاله يفعل ما يشاء لا راد لحكمه ولا, معقبة لا معقبة لحكمه ولا راد لقضائه يقول ن ي ابن الجوزي إ ن ه قد ثبتت حكمته ب ا ل أ د ل ة ا ل ق ا ط ع ة فربما رايت أ ي ت ل س بيكلم نفسه فربما نفسه ر أ ا ل س ي ء م ص ل ح ة و ا ل ح ك م ة لا ت ق ت ض ي وقد يخفى وجه ا ل ح ك م ة فيما يفعله الطبيب من أ ش ي ا ء تؤذي في الظاهر يقصد بها ا ل م ص ل ح ة فلعل هذا من ذاك سبحان الله العظيم لما والدي مرض عليه ر ح م ة الله وبركاته أ س أ ل الله أ ن يرحمه ويرحم موت المسلمين و ك ا ن مرض بالسكر في آ خ ر حياته وجاءه القدم السكري وحصلت م ش ك ل ة فرحنا للطبيب فالطبيب قال لازم ص ب ع ه ضايق ط ع من قدمه قلنا لا يقطع لا ما نقدرش مش ممكن الدكتور قال أ ن ا ا ل أ و ل أ ن ا اللي أ ع ر ف ا ل م ص ل ح مش أ ن ت و ا ل تقرروا سبحان الله、عزيز. وده دكتور بشر ممكن يبقى غلطان ممكن يبقى مش فاهم نشوف دكتور تاني تالت رابع خامس في ا ل آ خ ر اقطع مش أ ح ي ا ن ا ن ب ن ك يامرب وانت تروح تسلمه للطبيب يفتح بطنه عشان يعمل له ع م ل ي ة وانت تمسك ا ل و ا د ب إ ي د ك وتدي للدكتور فلوس عشان يفتح بطن الولد لمصلحته ل م ص ل ح ت الولد طب ما تسلمش كده ليه لله ليه وهو الطبيب الله هو الطبيب من أ س م ا ء الله الحسنى الطبيب الله جل جلاله وهو الطبيب سبحانه وتعالى له ح ك م ة أ ح ي ا ن ا سبحانه يداوي بالقطع بالبتر و أ ح ي ا ن ا يداوي بالمرهم وبالبلسم وهو الحكيم له في كل شيء ح ك م ة سبحان الله العظيم ابن الجوزي في موضع ت ا ن ي في صيد الخاطر يكلم ت عن أ ح و ا ل الرسول صلى الله عليه وسلم فبيقول إن الرسول بيقول من أراد أن يعرف حقيقة الرضا فلينظر بيقول النبي يبقى حقيقة عليه وعليه عليه والذي قال الرسول أحوال وسلم مملوك الرضا إلى صلى الله صلى الله على إن من أن أنه علم أنه أنا أراد ساعده الرضا علم مملوك لحكي يبقى أنا مملوك. المالك يفعل ب ما يفعل ا ل م ل ك في أ م ل ا ك ه ن اعتقادي أ ن هذا المالك حكيم لا يفعل إ ل ا ل ح ك م ة كل شيء له سبب له ح ك م ة الله عليم حكيم فهو حكيم في علمه عليم في حكمته سبحانه وتعالى فحين يفعل أ ي شيء, أي شيء, أي شيء في الدنيا الله يفعله يفعله ا ل ح ك م ة ا ع ت ق د ك لازم يبقى دا يقين ب ى دا ق ي عندك ان لما ده مات مات ل ح ك م ة ولما ده مرض مرض ل ح ك م ة ولما د ا شفي شفي ل ح ك م ة ولما ده اغتنى اغتنى ل ح ك م ة ولما د ا ظلم ظلم ل ح ك م ة ولما د ا وهكذا كل شيء ل ح ك م ة يقينك انه حكيم فقد ثبتت حكمته ب ا ل ا د ل ة ا ل ق ا ط ع ة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 ويقول لك ح ر ي ة الفكر نحجر على ح ر ي ة الفكر نمنع نزهه من, من الكتابه ليه سيب الناس تقول لا غلط مش انت احيانا ابنك يجي ي ح ط ع يده على ا ل ب ت ا ج ا ز تمنعه يبقى انت كده بتحجر على حريته يبقى انت كده بتظلمه لما تمنع ابنك ان يدخل د ا خ ا ل غ س ا ل ة ا ل ا و ت و م ا ت ي ك ويشغلها ب تمنعه ولا م ا تمنعه امنعه ليه؟ لانه ي ه ل ب يؤذي نفسه كذلك مثل هذا ه ا ل ل ي يتكلم كلام كفر امنعه ليه؟ لانه ي ه ل ب يؤذي نفسه ومن يتعدى حدود الله فقد فقد ظلم نفسه فانا لما امنعه مش بظلمه مش بحجر عليه مش بحجر على فكره مش بفرض عليه لا انت انا بمنعه ب ا ل خ ط بامنعه ح م من ي ل أ ر بالسوء ب م من ان ه يظلم نفسه انصر أ خ ا ك ظالما أ و مظلوما كيف أ ن ص ر ه ظالما قال أ ن تمنعه من الظلم فذلك نصره أ ن ا بنصره لما م ن ع كاتب ان ه يكتب كلام كفر او امنع شاعر ان ه هو يترك لخياله العنان ويتكلم عن ربنا كلام الحاد أنه أنا بمنع منع هؤلاء مش ح ف ز ة على الفكر و إ ن م ا ر ح م ة بهم منعا لهم من ظلم أ ن ف س ه م زي بالضبط لما تمنع طفلك انه يؤذي نفسه مسك ا س ك ي ن ة ب ا خ د ه ا منه مسك ا ولا ب ب ع د ه ا عن إ ي د ه مش ب ي ق و ل و ن لنا ح ف ظ و ا ا ل أ د و ي ة بعيدا عن أ ي د ي ا ل أ ط ف ا ل ودي أ د و ي ة الشاهد إ ي ه أ ن ا ل ح ك م ة أ ن تعترف ان لما ربنا منعك منعك ل ح ك م ة ولما يديك يديك ل ح ك م ة ث ل ايا ث ة أ نفس أ م ا علمت أ ن الدنيا دار ابتلاء واختبار ف إ ذ ا طلبت أ غ ر ا ض ك ولم تصبري على ما ينافي مرادك ف أ ي ن الابتلاء وهللي ابتلاء الا منع الاغراض وعكس المقاصد فافهمي معنى التكليف وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب الله كلام زي الفل من أ ص و ل الوصول إ ل ى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أ ث ن ا ء العمل يعني إ ي ه قلنا ان الولد ب ل ي ا صبي الميكانيكي تلاقيه كل يوم لابس ا ل ع ف ر ي ت ة الزرقه مزيته ووش د ي و اسود ونايم تحت العربيات ب ي د م ر م غ في التراب والزيت والشحم يجي يوم ا ل ح د يوم ا ل أ ج ا ز ة يستحمق ويلبس البدله ل س م و ك ن ويحط ا ل و ر د ة الحمراء في جيبه ويعمل شعره جل يوقفه زي العيال اللي مش عارف ايه ويلبس ا ل ن ظ ا ر ة باشا و ا ج ر ف ا ت الحمراء لو تاني يوم راح ا ل و ر ش ة باللبس ده لوسطه صاحب ا ل و ر ش ة يقول له ايه يقول له ل اروح يا بني د ه مش لبس ا ل ش غ ل ه ي ا كده ا ل د ن ي ا ق ا ل صلى ا ل ل عليه وآله ه وصحبه وسلم الدنيا سجن المؤمن و ج ن ة الكافر السجن له ظروفه السجن له لبسه السجن له اكله السجن له م و ع ي د ه السجن له احكامه ف أ ن ت في الدنيا دي في سجن فلازم تعيش, تعيش ظروف السجن متعيشها ا ج ن ة اللي عايز ي ق ي ش في الدنيا دي بقى لا يمرض ولا يؤذى ولا يهان ولا يبتلى وكل اللي هو عايزه ويبقى مرتاح لا يبني دي ا ل ج ن ة هناك مش هنا, مش هنا. الدنيا د ا ر ا ب ت ل ا ء ه ي الدنيا كده حتى اللذات فيها م ن ا ص حتى الراحات فيها م ك د ر ة ليس فيها شيء خالص ولا شيء دائم د ا ئ م ة التغير والتقلب وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس إ ن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك ا ل أ ي ا م نزاولها بين الناس فلذلك ا ل إ ن س ا ن يقول لنفسه لو الإجابة تاخرت مريض بيطلب ا ل إ ج ا ب ة ولد فقير بيطلب الرزق عايش ب د وواحد ر على الشغل المشلائي وواحد مظلوم بيطلب النص و إ ل ى آ خ ر ت أ خ ر ت ا ل إ ج ا ب ة ابتلاء هي الدنيا كده ولازم تعيشها كده وما ينفعش فيها غير كده ربنا خلقها كده انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه نَبْتَلِيه قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن ع م ل قال سبحانه وتعالى انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم أ ي ه م أ ح س ن ع م ل فلذلك ابن الجوزي بقول إيه أ م ا علمت يا نفس أن ان ل د ي الدنيا دار ا ب دار ابتلاء واختبار ف إ ذ ا طلبت أ غ ر ا ض ك ولم تصبري على ما ينافي مرادك ف أ ي ن الابتلاء وهل الابتلاء إ ل ا منع ا ل أ غ ر ا ض وعكس المقاصد هل الابتلاء إ ل ا أ ن تمنع أ غ ر ا ض ك غرضك لا مفيش ل ا ابتلاء وعكس المقاصد إ ن أ ص د ك كذا لا يتعكس عليك أ ص د ك صح أ ص د ك يمين تفيش مال ليه هو كده هو ا ل و ط ض ح هي الدنيا كده ففهمي معنى التكليف وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب أربعة أ ن ك تقتضين الحق ب أ غ ر ا ض ك ولا تقتضين نفسك بالواجب له وهذا عين الجهل إ ن م ا ينبغي أ ن يكون ا ل أ م ر بالعكس ل أ ن ك مملوكه والمملوك العاقل يطالب نفسه ب أ د ا ء حق المالك ويعلم أ ن ه لا يجب على المالك تمليقه ما ي ه و ه أ ن ت ب ت ط ل ب ربنا من ا ل ل ي أ ن ت عايزاه ومبتديش ا ربنا ا ل ل ي أ م ر كبير ا د ع ا ء ل ل ي ا ي ض ه ف أ ن ت م م ل و ك ة أ م ا عبد يعني والعبد يقول لي سيده اعمل ولما سيده يقول له اعمل م ا اعمل ه د ا ينفع يا ترى نفسه قالت له ايه نفسه عملها م ش ك ل ة مكبر الموضوع وكلما نقول ح ا ج ة تتنطط نفسه ب ف ك ر ة ت ا ن ي ة ه ن ل ت ق ي بعد الفاصل مع ا ل ف ك ر ة اللي ج ا ي ة احبكم في الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله سنه ا ل ح ك م ة ا ل ف ض ا ئ ي ة وان تطيعوه تهتدوا ل ح ك م ة ذ و د عن س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الاسماء وأعلق الاسماء احسن واعلق هي فعل ما ينبغي بما يجلب ا ل م ص ل ح ة ويدفع فالوقت ي الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي يشترط و هذا هو الذي اخترنا من أ ج ل ه هذا الشعار و إ تسيئوه تأكد ان ه وسلم شعار موفق ي ا لكم به ه ن ي ا القناة إن شاء الله ليه ي به وهذه إن ش س ع م ن ه ا النور لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما من يكون يسمع صحيحا إ ب ذ ن ا ل القناة مظلة تظلل ا ر ا المسلمين جميعا ي أ ه م المسلمين في حسب ا ل اهمل العالم كله وعلى محل ودولة. الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد、لله. وكفى بها من نعم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 وإن تطيعوه سؤال السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته إ خ و ت ي إ ن م ح ا و ر ة النفس و إ ل ز ا م ه ا الحق فن فن و خ ب ر ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا قد تكون نفسه مليئه ب ا ل خ ب ا ئ س اسف س في ف التمثيل ده ويظل عارف زي ا ل ب ل ا ع ة اللي امتلت او ت س د ت وهو عمال يحط عليها رمل ويمشي ويضغط عليها ويضغط عليها هتيجي يوم تنفجر هتروح فين والخوف اللي الانفجار ي ب ق ى بالكفر ويموت على ذ ل ك ل أ ن الاعتراض على الله كفر انك تعترض عليه س ب ح انك ه تقول ك ل م ة فيها هذا الاعتراض نعوذ بالله من شره ذ ا فلذلك لابد من حل ا ل م ش ك ل ة ا ل ن ف س ي ة لابد ان ل إ س ا ن ي أ خ ذ مع نفسه ويؤدي بس م ا ي د ي ش ف ر ص ة للشيطان ان ه ي د خ ل إ ن م ا يرد على نفسه على نفسه بالحق النفوس ب تختلف في نفس بتلتزم ب ك ل م ة أ ق و ل لنفسي يا نفس هو ده ح ك م ة ربنا انتهينا تنتهي نفس. في نفوس ط ي ب ة ل ي ن ة س ه ل ة م ن ق ا د ة وفي نفوس خ ب ي ث ة ل ئ ي م ة ابن الجوزي يقول كده من النفوس نفوس خلقت ط ا ه ر ة ونفوس خلقت كدره ة النفوس ا ا ل ط ر ة وانما نفوس خلقت ف و و س خلقت كذرة إ ن تصلح ا ل ر ي ا ض ة في نجيب الجلود ا ل ط ا ه ر ة يطاهرها الدماغ بخلاف جلد الخنزير هي دي ا ل ق ض ي ة ان في نفوس ط ا ه ر ة ش و ي ة ملح ترشها عليه تطهر ر خلصت وفي نفوس زي جلد الخنزير عايز ت و ل ع فيه ما ينفعش غير كده الشاهد ايه ان بعض النفوس ك ل م ة و ا ح د ة وطابت خلاص النفس ورضيت واستقرت وفي نفوس ص ع ب ة ا ل م ر ا ث تنجست خ ب ز ت ف م ح ت ا ج ة تطهير طويل عشان تفهم وعشان ترضى وعشان, ترضى وعشان, ترضى وعشان, ترضى وعشان تستقر ر ض ى وعشان ت فلذلك المحاولات اللي احنا بنعملها دي مع النفوس ا ل ص ع ب ة اما النفوس ا ل ث ا ل ث ة ا ل س ه ل ة خلصت من زمان من اول ك ل م ة وانتهت واستراحت لكن خلينا نعطي هذا الدواء كله هيقونا عشره ح د ى ش ر ن ق ط ة ه نعيد ق و ل ه م ي ن واتخافش في النمرة بسرعه نمره واحد قد ثبت ان الله عز وجل هو المالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء ا ثبت ن ن ي ب ا ل ح ك م ة ثبت ب انه ل ل ا د ة القاطعة حكيم و قد ترى انت الشيء م ص ل ح ة ولكن ح ك م ة الله لا تقتضيه هو حكيم ثلاثة الدنيا دار ابتلاء واختبار وهل الابتلاء إ ل ا منع ا ل أ غ ر ا ض عكس المقاصد ابتلاء اختبار أربعة أ ن ك يا نفس تطلبين أ غ ر ا ض ك وتنسي الفرائض عليك يعني أ ن ت دلوقتي يا نفسي ب ت ط ل ب الشفاء طيب وانت لسه يا نفس بتتفرج على التلفزيون وتشوف الحرام وانت يا نفس لسه ب ت ب ص ي للمبرضات وانت م ر ي ض ة وانت يا نفس لسه ب ت ك د ب ي وانت يا نفس بتكسلي عن ا ل ص ل ا ة و ت أ خ ر ي ه ا ز ا ي تطلبي حقك وانت م ا ق د ت ي ش ا ل عليك وانه مش حقك اصلا لان ما حدش د و ا على الله حق واجب نحن قلنا من ا ل أ و ل ا ن أنت مملوك م الله يصنع بك ما شاء كيف تقتضين أ غ ر ا ض ك ولا تقتضين نفسك بالواجب عليه هذا عين الجهل إ ن م ا كان ينبغي أ ن يكون ا ل أ م ر بالعكس ل أ ن ك مملوكه والمملوك العاقل يطالب نفسه ب أ د ا ء حق المالك ويعلم أ ن ه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى خمسة أ ن ك قد ا س ت ب ط أ ت ا ل إ ج ا ب ة و أ ن ت قد سددت طرقها بالمعاصي فلو قد فتحت الطريق أ س ر ع ت ا ل إ ج ا ب ة ك أ ن ك يا نفس ما علمت ي أ ن سبب ا ل ر ا ح ة التقوى ا ل ن ه ا ر د ة البنت اللي بتقول بقى عندها كذا س ن ة وما اتجوزتش معاصي السنين ا ل ط و ي ل ة عشره خمسه اثني ش ر س ن ة ولا سبعه ثمان سنين معاصي ليل ونار و ا ن جايين في س ن ة ولا سنتين عشان ب د أ ن ا نعرف ربنا نفرض على ربنا بقى حقوق هو أ ع ل م بها طب تيجي ازاي دي وتيجي من ايه انت سددت طرق ا ل إ ج ا ب ة بالمعاصي يعني ا ل ن ه ا ر د ة لما أ ن ت مريض وقلت يا رب بعد ق د ي معاصي و ز ن و ب ما لسه ا ل س ك ة ط و ي ل ة محتاجين ننظف طرق ا ل إ ج ا ب ة عشان الدعاء يوصل أ ن ت فكر ا ل ن ه ا ر د ة لما قلت تبت خلاص خص ل لا لسه بدري لسه بدري ان إ للجزاء زمانا ياخد زمان ب ن ا ل ج و ز ي ادم ل ي الخاطر أيضا يقول إن لأوقات الجزاء إن ا ا ن ب ق يبكي آدم ي على زلله ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ة ولسيدنا ا داود هو ابن الجوزي يقول ك ذ ا دعنا من هذا ان, إن الجزاء له وقت يعني ا ن ه ا ر د ة اذا غلطت غ ل ط ة واخذت ج ز ا ئ ك وينبغي على الانسان ان ه ينتبه ينتبه ل لي... إ ن طرق ا ل إ ج ا ب ة محتاج ة تنظيف من معاصي ط و ي ل ة أ و ما سمعت قول الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء ق د ر ه أ م ا فهمت أ ن العكس بالعكس يبقى بالتقوى تصل وبعدم التقوى تمنع وتحرم هي ا ل ق ض ي ة كده وما فيش غير كده س ت ة انك يا نفس تطلبين ما لا تعلمين عاقبته وربما كان فيه ضررك فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى والمدبر لك أ ع ل م بالمصالح كيف وقد قال سبحانه وعسى أ ن ت ك ر ه شيئا وهو خير لكم وعسى أ ن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون ه من أ ب ل غ ا ل أ ج و ب ة اللي ينبغي على كل واحد منا ن إ ن ه يستعمله مع نفسه دائما أ ن ن ا لا نرى العواقب ل انت ع العواقب ل م أ ن بتطلب النهاردة انك ل انت تشفى م ا تعرفش ما يمكن لو شفيت تزني تقتل تكفر تفجر فربنا امراضك عشان تنكسر وتقول يا رب قال الله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون وَلَوْ لَلَجُّوا رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ من ضر للجوا فِي طغيانهم يَعْمَهُونَ أي دي؟ إن سبحان الله العظيم لو ان ربنا ي س ل ى أ ع ط ا ك ما تريد تفجر قال سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في ا ل أ ر ض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحان الله العظيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون انت ب تطلبي انك تتزوجي او انك أنت ترزق اولاد انت بتطلب أنك ترزق أولاد. ما تضمنش لو رزقت ولد يكفرك لو رزقت ولد تسرق عشان تصرف عليه لو رزقت ولد تقتله او يقتلك يسمك يشلك ل تعرف ش العواقب عواقب الامور دي عند الله جل جلاله فلذلك ينبغي عليك أ ي ه ان الأخ الكريم أ تنتهي ب ن ن ب غ ي عليك أي ت ه ا ل أ خ ت الكريمه ة أن ن ت ت ب أ ن ك تنظري الى ا ل ص و ر ة ا ل ق ا ص ر ة المطلب ا ل ل ي أ ن ت عايزه إيه, إيه الان يعلم ع و ا ب احنا ق ل الإيمان بالقضاء والقدر اللي هي كان أولها العلم الكتابة ن من كان ا مراتب هي المشيئه الخلق و ا ل إ ي ج ا د أ ن العلم أ ن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الله يعلمه فلذلك إ ي م ا ن ك بعلم لان الله يعلم ما سيكون فلما يمنعك يمنعك لعله ل ح ك م ة أ ن ت لا تعلمها والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون سبعة أن هذا المطلوب أن أجره ينقص من هذا ويحط من مرتبتك فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك ولو أ ن ك طلبت ما يصلح آ خ ر ت ك كان أ و ل ى بك ا ل إ ن س ا ن بيطلب بيطلب إ ي الدنيا الدنيا ا ل ل ي هو طلبها دي هيامل بها إيه هي تنقص من آ خ ر ة اسمعوا الحديث ا ل ل ي ف يشكل صحيح اللي ي مسلم ب على ناس ك ت ي ر وهم ح ر ي قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم ما من غزاه يغزون في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إ ل ا استعجلوا س ل س ي أ ج ر ه م مما عند الله ف إ ن لم يسلموا ولم يغنموا تم لهم أ ج ر ه م يوم ا ل ق ي ا م ة الحديث ذا أ ص ل من أ ص و ل الوصول إ ل ى الله تعالى أ ن كل ما تعطاه في الدنيا خصما من حسابك في ا ل آ خ ر ه لازم تفهم كده أ ن ه لن يستوي المريض في الدنيا والسليم لن يستوي اللي عنده أ و ل ا د في الدنيا واللي معندهش ا لن تستوي اللي ج و ز ت واللي م ا ج و ز ت ش لن يستوي اللي ظلم واللي م ا ظ ل م ش لا يستويان اي حاجه تاخدها في الدنيا الي ن ه ا ا ر د ة ل ل عنده عربيه ة و ع ن د فيلة وعنده فلوس وعنده عيال وعنده زوجات كل ده بالخصم من حساب ا ل ا خ ر ة عشان ك يقال للفقراء يوم ا ل ق ي ا م ة كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه ة الايام اللي ي مكانش ف ا يا كل لم تأكل لم من واشرب يا من لم تشرب اما اللي خد بالخصم كل ده ي ت خصم من حسابك في ا ل ج ن ة خدت ع ر ب ي ة هنا م خ ص و م ة من حسابك هناك خدت فلوس هنا م خ ص و م ة من حسابك خدت ص ح ة هنا م خ ص و م ة من حسابك كله بالخصم كله بالخصم من حسابك في ا ل ا خ ر اللي ما خدش يتم له ا ج ر واللي خد بالخصم كل واحد يتقسم منه على ا ل أ د ا ل ل ي خ د ه هي دي فلذلك ا ل ل ي ب يطلب ا ل ن ه ا ر د ة وما يعطاش م ا تخاف لو أ ع ط ي ت ه ي ت قسم منك لم ت ع ط ى يبقى أ ج ر ك محفوظ وحقك كامل يوم ا ل ق ي ا م ة لذلك لما ت ش و ف أ ج ر الدعاء ا ل ل ي انت ما لم يستجب لك يوم ا ل ق ي ا م ة ت قل و يا ريتني ما استجيبت لي د ع و ة في الدنيا سترى حديث يود أ ه ل ا ل ع ا ف ي ة يوم ا ل ق ي ا م ة لو أ ن أ ج س ا د ه م قد قرضت بالمقاريض في الدنيا من عظم ما يرون من جزاء أ ه ل البلاء لما تشوف إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب اذا ترفع كل ده ليه لكن اصله في اخر حياته مريض ش و ي ة ابتلي بكذا وكذا تقول يا ريتني كنت تقطعت في الدنيا لذلك ان هذا المطلوب اللي انت بتطلبيه في الدنيا يا نفس طلبه ص ح ة طلبه زوج طلبه اولاد طلبه فلوس طلبه سداد ديون طلبه نصره على ظالم طلبه اي شيء هذا الذي تطلبينه يا نفس يحط ينقص ا ف س ي ن من أ ج ر ك ويحط من مرتبتك فمنع الحق لك ما هذا سبيلك عطاء منه لك ولو أ ن ك طلبت ما يصلح آ خ ر ت ك كان أ و ل ى أ ط ل ب للاخره ب يا رب أ س أ ل ك الفردوس ا ل أ ع ل ى من ا ل ج ن يا رب أسألك صحبة نقول آمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الفردوس ا ل أ ع ل ى من ا ل ج ن ة اللهم ارزقنا حسن ا ل خ ا ت م ة اللهم أ د خ ل ن ا ا ل ج ن ة بغير حساب ولا س ا ب ق ة عذاب اللهم صل على النبي محمد و آ ل ه وسلم تسليما كثيرا و ارزقنا ل ذ ة النظر إ ل ى وجهك الكريم اللهم ارزقنا ص ح ب ة ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين اللهم متعنا بالنظر إ ل ى وجهك الكريم اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم أ ص ل ح لنا ديننا الذي هو ع ص م ة أ م ر ن ا يا رب أ ط ل ب الاخره بقى أ ط ل ب الاخره واللي فيها وهي دي اللي هتنفعك ي و ا ل ق ي ا م ة أ م ا الدنيا ف ه ت ت خ س م منك ف ن ش غ ل ب ط ل ب الاخره وسيب الدنيا تمشي زي ما تمشي وكلها يومين وفي الاخره ا ل ج ن ة ث م ا ن ي ة أ ن ه قد يكون ا ل ت أ خ ي ر م ص ل ح ة والاستعجال م ض ر ة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي سبحان الله العظيم م ا تستعجل ش كل شيء ب أ و ا ن ه وكل شيء بقدره وكل شيء في وقته ويمكن ا ل ت أ خ ي ر ده مصلح في مصلحه ف ي أنت لا تعلمها تسعة لا قد يكون امتناع ا ل إ ج ا ب ة ل آ ف ة فيك ف إ ن ه قد يكون في م أ ك و ل ك شبهه او قلبك في وقت الدعاء في غ ف ل ة أ و تزداد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في ا ل ت و ب ة منه ن ب د أ ب ق ا ندور على أ س ب ا ب منع ا س ت ج ا ب ة الدعاء في ز ن ب ا ل إ ن س ا ن ما تفشي منه كما ينبغي في أ ك ل حرام داخل على البيت في غ ف ل ة وعدم صدق في الدعاء وطلب ا ل إ ج ا ب ة يقول ابن الجوزي عليه ر ح م ة الله ف ب ح ث ي عن بعض هذه ا ل أ س ب ا ب لعلك تقفي بالمقصود ع ش ر ة أ ن ه ينبغي أ ن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب يعني ا ل إ ن س ا ن اللي طالب أ ن ربنا يديله أ و ل ا د ي س أ ل و انت أ عايز أ و ل ا د ليه عشان أ ب ق ى ز ي زي الناس شفت ازاي ما فيش ن ي ة صالحه انت عايز تتزوجي ا ليه انت عايز تشفى من مرضك ليه انت عايز تقضى ديونك ليه انت عايز تشتغل يلي مش ل ق ي شغله بتطلب ليل ونهار ان ربنا يرزقك عمل ليه لازم نقف و وقفه ل ي البحث عن مقصودك بهذا المطلوب لي طلب لي النفس طلب الطلب ده لي ليه ليه, ليه؟, ليه؟ ايه الهدف فقد يكون فربما كان في حصوله ز ي ا د ة اسم او ت أ خ ي ر عن م ر ت ب ة عن م ر ت ب ة خير فكان المنع اصلح روية الغزو يسأل عن بعض السلف انه كان السلف الله الغزو ف ر أ ى في المنام من يقول له إ ن غزوت أ س ر ت و إ ن أ س ر ت تنصرت فكف أ ن ت ب تطلب هلاكك ما تضمنش ده ليه؟, طلبه ليه فلذلك يجب أ ن يقع البحث والسؤال لي أ ن ا طالب اننا نشتغل الشغلان الفلاني ليه؟ طالب ان ا ت ج و ز البنت ا ل ف ل ا ن ي ة ل ي ا طالب ان أنا ارزق لما طالب فلوس ز ي ا د ة ل ي ا طالب سداد ديوني ل ي ا اضاف واشهد الله من قلبك انك تطلب هذا طلبا لرضاه سبحانه وتعالى حداشر انه ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب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 و ن ع م أ ايام البلاء ليست والله بشر ايام المؤمن لجا فيها إ ل ى مولاه وصدق فيها في السؤال س ب ح احيانا ن الله العظيم يا, يا إخوة أ والله ا ل إ ن س ا ن اثناء البلاء ب يجد من حلاوه الدعاء وصدق اللجؤ وكمال التوسل و ا ل إ ح س ا س بالقرب يجد من هذا ما يفتقده بعد ذلك ي ج ي بعد أ ن تنقضي ا ل ح ا ج ة وينكشف البلاء يقول آ ه ف ي ن ح ل ا و ة الدعاء ا ل ل ي كانت في الايام دي يفتقدها يفتقدها ما يلاقاش ما يحاول يجيبها م ا يجيش أ ح ي ا ن ا تلاقيه ربنا ب يطلق لسانه ب أ د ع ي ة بعد كده يحاول يتذكرها م ا يجيش ش م أ ح ي ا ن ا ساعتها ب يحس إ ن الدموع ب تنزل س ه ل ة بدون تكلف وبدون ا ص ن ا ع وبدون حشرجه مش ب تنزل الدموع دمعه دمعه ا ر ب ع ة أ ر ب ع ة كده مش في كل وقت في أ و ق ا ت م ع ي ن ة فلذلك ت أ خ ي ر ا ل إ ج ا ب ة عشان تستمر كده واقف على الباب تفضل تطلب عشان تستمر كده ملازم、الدعاء. عشان تتمتع بالحلاوة دي ربما كان فقد ما فقدته سببا للوقوف على الباب واللجوء إ ل ى الله ولو حصل لك لاشتغلت به عن المسؤول فكم من مشغول, بالنعمة عن المنعم وكم من مشغول بالعطاء عن المعطي وهذا هو الظاهر بدليل أ ن ه لولا هذه ا ل ن ا ز ل ة ما ر أ ي ن ا ك على باب ا ل ل ج فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم ب ا ل ب ر ز عنه ف ل ز ع ه م في ل ز ع ه م ف خلال النعم بعوارض تدفعهم إ ل ى بابه يستغيثون به فهذه العوارض التي تضطرك إ ل ى ا ل ا س ت غ ا ث ة من النعم نعم في طي البلاء و إ ن م ا البلاء ا ل م ح د ما يشغلك عنه أ م ا ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك حكي أ ن رجل رجلا قال يا رب كم أ د ع و ك ولا ت ج ي ب ن ي يا رب كم أ د ع و ك ولا ت ج ي ب ن ي يا رب كم أ د ع و ك ولا ت ج ي ب ن ي ف ك أ ن ه قال ل ن ف س ه أ ن ا أ ح ب أ ن يسمع ربي صوتي يا رب كم أ د ع و ك ولا تجيبني فضل يقولها يقول هذا يا ق و ل رب ن ا ب د أ ي ك ومابتدنيش ك أ ن ه يقول الله طب ما خليني أ ف ض ل أ ق و ل أ ق و ل لربنا كده عشان ربنا يسمع صوتي ياتنس يشعر ا ل إ ن س ا ن ب ا ل أ ن س إ ن ربنا سمعه لكن لو ربنا ادله ن ع م ة وانشغل بيها وبطل دعاء صوته يطلع لربنا فيه هيقول لربنا إ ي ه وهو معاه اتناشر تنزل به ا ل ن ا ز ل ة فيدعو ويبالغ فلا يرى أ ث ر ا ل ل إ ج ا ب ة ف إ ذ ا قارب ا ل ي أ س نظر حينئذ إ ل ى قلبه ف إ ن كان راضيا ب ا ل أ ق د ا ر غير قنوط من فضل الله عز وجل فالغالب تعجيل ا ل إ ج ا ب ة بعد ذلك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 إ ذ ا علمنا ا ل ح ك م ة في ت أ خ ي ر ا س ت ج ا ب ة الدعاء فقد يكون من ا ل ح ك م ة أ ن يتبين الصادق من الكاذب أ ن يتبين من يطلب بحق ممن يطلب بباطل ان يتبين أ ه ل اليقين من أ ه ل الادعاء أن يتبين, ان يتبين الناس أن يتبين الناس يتفاضلوا يحصل التفاضل والانفصال ويظهر الحق بعد انكشاف الغم أ ن ت مين أ ن ت مين فيه انت ايه؟ يبان ه ن ا بقى مين ينفع لربنا ومين ما ينفعش اسمع ربك يقول ايه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ي أ ت ك م مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ا ل ب أ س ا ء والضضاء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا ماهو متى نصر الله أ ل ا إ ن ان نصر الله قريب هي لي ان يدعو الانسان حتى يقول انت لا اسمع حتى اذا استياس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين لا معلش دخلت ا ل آ ي ا ت س و ر ة يوسف مع س و ر ة ا ل أ ن ع ا م حتى إ ذ ا استيئس الرسل وظنوا أ ن ه م قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من ن ش أ هي ا ي حتى إ ذ ا استيئس الرسل هي لي حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نصر الله لما يشتد الكرب وتحصل ا ل م ف ا ص ل ة و ا ل إ ن س ا ن ي ب د أ يقول امتى ي ا ي النصر لما يقارب ا ل ي أ س ل أ ن هناك يصلح ا ل إ ي م ا ن ويهزم الشيطان وتبين مقادير الرجال وكذلك جرى ليعقوب عليه السلام ف إ ن ه لما فقد ولدا ي وطال س السلام ف عليه و ا ل أ م ر عليه لم يياس من الفرج ف أ خ ذ ولده ا ل آ خ ر اتخذ الثاني كمان لا إ ل ه إ ل ا الله اشتد الكرب لم ينقطع امله في فضل ربه بل لما أخذ الآخر أخذ قال اشتد الامل أ م ل ز د ا ل أ زاد الرجاء قال عسى الله أ ن ي أ ت ي ن ي بهم جميعا سبحان الله العظيم قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أ خ ي ه ولا تياسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم إنه ييأس من روح العظيم دايما الله بتوقف وتوقف ب ش د ة مع أ و ل س و ر ة مريم و م ن ا ج ا ة سيدنا زكريا م ن ا ج ا ة ج م ي ل ة اوي ر ا ئ ع ة ر ا ئ ق ة والله ذكر ر ح م ة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا وإن خفت الموالي من ورائي وكانت ا م ر أ ت ي عاقره فهب لي من لدنك وليا يرثني و ي ر س من آ ل يعقوب و ج ع ل ه ربي رضيا الله حاجة مناجاة شعور بالقرب شعور ب يعني شوف لما بينادي ربنا في ا ل أ و ل يا رب انا ع ظ م ي ضعف وشفت خلاص وانا عمري مدعيتك وشقيت بدعاءك بل طول عمري سعيد بدعاءك سيدنا زكريا بيطلب من ربنا بعد ما ب يقول وقد بلغت من الكبر ع ت ي ة ويقول ب لم اكن بدعائك رب شقي مش عجب ده يعني هو سيدنا زكريا ما طلبش ا ل أ و ل ا د طول حياته الا في الوقت ده ل أ اكيد طول عمره بيطلب أ م ايه ل الموضوع يقول ولم أ ك ن بدعائك ربي شقيق قال له حتى لو أ ن ا بدعيك ومدتنيش طول عمري سعيد بدعائك مش سقي بدعائك مش محروم بدعائك مش تعبان بدعائك حتى لو ما س ت ج ا ب ت ش دعائي انا سعيد بدعائك سبحان الله العظيم فاعطي واعطي ش و ف متى لما بلغ من ا ل ك ف ر عتي شيء عجيب جدا يا ا خ و ة ابن الجوزي يقول اذا تدبرت هذه الاشياء تشاغلت بما هو أ ن ف ع لك من حصول ما فاتك انت بتقعد تفكر في الاثني ش ر ن ق ط ة اللي قلنا عليهم دول بس ما ا ق و د ش تفكر بقى إ ن ربنا ما استجبليش ا هتفكر في ح ا ج ة ت ا ن ي ة من رفع خلل أ و اعتذار من زلل أ و الوقوف على باب رب ا ل أ ر ب ا ب ف إ ي ا ك أ ن تستطيل م د ة ا ل إ ج ا ب ة وكن تلخيص سريع واحد ناظرا إ ل ى أ ن ه المالك خليك واقف على الباب أ ن ت يا ابني أ ن ت يا ستي يا أ خ ت ي يا أ م ي يا ابويا يا خويا يا كل المسلمين يا كل الناس اقف اقف على باب ربنا ناظرا إ ل ى أ ن ه المالك واقف على الباب وانت عارف انه هو المالك、اتنين. الى ث ن ن ي إ أ ن ه الحكيم في التدبير والعالم بالمصالح ثلاثة إ ل ى أ ن ه يريد اختبارك ليبلو أ س ر ا ر ك أربعة إ ل ى أ ن ه يريد أ ن يرى تضرعك خمسة يريد أ ن ي أ ج ر ك بصبرك ستة أنه يبتليك ب ا ل ت أ خ ي ر لتحارب و س و س ة إ ب ل ي س خليك واقف على الباب واقف ما تلتفتش يمكن في ل ح ظ ة الالتفات ب تدي الباب ظهرك والباب بيتفتح فتحرم كل و ا ح د ة من هذه ا ل أ ش ي ا ء تقوي الظن في فضله وتوجب الشكر له إ ذ أ ه ل ك بالبلاء للالتفات إ ل ى سؤاله وفقر المضطر إ ل ى اللجؤ إ ل ي ه وهذا كله غنى بالله فربما كانت ا ل م ص ل ح ة في ت أ خ ي ر ا ل إ ج ا ب ة إ ز ا ي ا ل م ص ل ح ة في ت أ خ ي ر ا ل إ ج ا ب ة فضل ن ق ط ة و ا ح د ة واؤجلها بعد الفاصل أ ح ب ك م في الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته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 و ل أ ه ن ا ل ع ان ل كله م ي ع ي محل و د ن لدينا ا ل ح م لله ع م ل مسلمين أ و ل ى بهذا ك ل و ل ق د أ ت ي ن ا لدينا ق م الحكمة فالحكمة المؤمن ن أن نشكر ا ضالة لله و ج ه فهو ا بها أحق ب ب غ ي أن ندعو ل ح ك م ة وأن ندعو إ ل ى ا ل ح ك م ة أ ي ض ا ي ن ب غ ي أن ت ك و ن ا ل ح ي ا ة ك ل ه ا مسلمين ح ر ا عبادة ب عز لله وجل ن أ الله ويكون ل ت ي ت س ا ن د ن ا هي قوة أهل قوة ل ل ا ع م أ م س ل أنا م ن وأنتم ك م م ن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 قناه ا ل ح ك م ة ا ل ف ض ا ئ ي ة و إ ن تطيعوه ت ه ت د ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته إ خ و ت ي في الله أ ن ا أ ح ب ك م في الله كان لقاء حاسما قد أ ق م ت عليك ا ل ح ج ة فاياك أ ن تتهم الله اياك أ ن يسوء ظنك به اياك أ ن تعترض على قضائه وقدره ثبت لك باليقين أ ن ما أ ن ت فيه هو الخير لك قلنا ف ض ل ة و ا ح د ة فقط ث ل ا ا ش ر ان ا ل م ص ل ح ة في ت أ خ ي ر ا ل إ ج ا ب ة بل ربما لم تكن المصلحه في ا ل إ ج ا ب ة فيكفيك انك تساب بالدعاء وتعوض ب أ ف ض ل منه في ا ل آ خ ر ة أن الدعاء اما ل د ع ا ء إ أ ن تجاب و إ م ا أ ن يؤخر و إ م ا أ ن يدخر لك في ا ل آ خ ر ة ف م ن ت ش خسرا بالدعاء مخصورتش ح انت كل الدعاء اللي انت دعيته ليل ونهار المدد ا ل ط و ي ل ة دي مش خسران كل ده مدخر لك كل ده بتاخد عليه حسنات كل ما تقول يا رب بحسنات ذكر ذكر الدعاء ذكر من اعمق انواع الذكر الدعاء فلذلك انت بتاخد عليه حسنات فلا ت س ت ح ه كل و ا ح د ة من هذه ا ل أ ش ي ا ء تقوي الظن في فضله وتوجب الشكر له إ ذ أ ه ل ك بالبلاء للالتفات إ ل ى سؤاله و إ ن منعك إ ل ا أ ن ه أ ع ط ا ك أ ع ط ا ك فقر المضطر إ ل ى اللجا إ ل ى الغني الذي عنده الغنى كله قال شيبان الراعي لسفيان يا سفيان عد منع الله عطاء ف إ ن ه لم يمنعك بخلا و إ ن م ا منعك لطفا ف إ ن كم منعت ما تريد أ ع ط ا ك اللطف الذي يريد ابن ا ل ج و ز يقول في كلمة جميلة ي كلمة ب إيه إ ذ ا ر أ ي ت سربال الدنيا قد تقلص عنك ف ا ل م أ ن ه ليس لبخل المنعم إ ن م ا قلصه لكي لا تتعثر بيشب سربال يعني نعم إنها زي جلبية يعني زي طويلة إنها نعم إ ذ ا لقيت ا ل ج ل ا ل ي ة اللي أ ع ط ي ت ه ا ا ص ي ّ ر ه عليك ش و ي فيقولك مش, مش أ س ر ه ا ده مش بخل ده أ س ر ه ا عشان ما تتعثرش فيها عشان ما, عشان ما تشنكلش ت فيها فربنا رفعها عنك عشان تسرع في الطريق إ ل ي ه هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أ ي ه ا ا ل ا خ و ة مين هياخد الاثنشر ا ن ق ط ة دول اللي قلناهم عشان ينتفع بهم في م س أ ل ة الدعاء ولا يكف عن الدعاء ويستمر في الدعاء ويقوى رجاؤه في الله كلما زاد الدعاء وطالت ا ل م د ة وكله رجاء حتى و إ ن لم يستجب له في الدنيا أ ن ي أ خ ذ حقه في ا ل آ خ ر ة ثم ننتقل الى كلام ابن القيم, ينتقل إلى كلام ابن القيم في كتاب الداء والدواء ويقول وهناك أ د ع ي ة م أ س و ر ة يستحب الدعاء بها منها ما في السنن وفي صحيح ابن حبان عن عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إ ن ي أ س أ ل ك أ ن ي أ ش ه د أ ن ك أ ن ت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ا ل أ ح د الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد س أ ل ت الله بالاسم الذي إ ذ ا سئل به أ ع ط ى و إ ذ ا دعي به أ ج ا ب وفي لفظ لقد س أ ل ت الله عز وجل باسمه ا ل أ ع ظ م والحديث سيوقفنا الإمام أحمد هذا الكلام صحيح أحمد مسند في على الكلام عن اسم الله ا ل أ ع ظ م الذي إ ذ ا دعي به أ ج ا ب و إ ذ ا سئل به أ ع ط ى الامام الحجر د في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري تكلم كلام جميل لطيف على اسم الله الاعظم أ ع ظ م ك ل ن ا اسم الله ا ي ي ز ن نعرف ع ل أ الذي إذا أجاب دعي به أجاب واعتقادي إ ذ سئل به أ ط و ا ع انا ل ش خ ص ي اعتقادي أ شخصيا بعد يعني بحوث السنين ا ل ط و ي ل ة في كتب العلم و أ ه ل العلم أ ن اسم الله ا ل أ ع ظ م الله أ خ ف ا ه في الاسماء كلها أ كله ا فإن أتفكر ان اسم الله ا ل أ ع ظ م هو كذا و ق و ل يا رب ل ي على طول أخذ م اخد و ر ش ع لا ى هذه ل ا ل م س أ ل ة م ح ت ا ج ة جهد و م ع ا ن ا ة ط و ي ل ة مع كل ا ل أ س م ا ء وحال م ت ج ة ح ا أ ث ن ا ء الدعاء حال ان ي ب ق الوضع إ ي ه والواحد تعالوا نشوف ابن حجر ا ل ا ي في م ع ر ف ة اسم الله ا ل أ ع ظ م قال إ ن المراد ب ا ل أ ع ظ م العظيم و أ س م ا ء الله كلها ع ظ ي م ة ق اختلفت ل الإمام الطبري الطبري التفسير صاحب ا أبو جعفر ا ل آ ث ا ر في تعيين الاسم ا ل أ ع ظ م والذي عندي أ ن ا ل أ ق و ا ل كلها ص ح ي ح ة إ ذ لم يرد في خبر منها أ ن ه الاسم الاعظم ولا شيء أ ع ظ م منه ف ك أ ن ه يقول كل اسم من أ س م ا ئ ه تعالى يجوز وصفه بكونه أ ع ظ م فيرجع إ ل ى معنى عظيم الحديثي معنا لقد سألت الله باسمه الأعظم في حديث ثاني بعد منه وأنا لقد سألت حديث بعد في منه مجمع كنت كل الحديث التي قالت ان هذا ه وصحيح الاسم الاعظم في السنن في و ابي حاتم بن حبان ايضا من حديث انس انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم اني ا س أ ل ك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إ ذ ا دعي به أ ج ا ب و إ ذ ا سئل به اعط ى لما, إلا لم ولم ولم لما قال أشهد أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بأن أنت بديع السماوات و ا ل أ ر ض يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي قيوم قال ب س م الله الاعظم يبقى ا ل ق ض ي ة في إن فيش اسم واحد اسمه الاسم ا ل أ ع ظ م و إ ن م ا في أ ح و ا ل تخلي الاسم ده هو ا ل أ ع ظ م في الوقت ده فهمت و إ ل ا ف إ ن كان لله اسم أ ع ظ م فهو لم ينص عليه هذا هو الاسم ا ل أ ع ظ م وحده دون الاسماء لم ينص عليه كلام العلماء شوف يقول قال ابن حبان ا ل أ ع ظ م ي ة ا ل و ا ر د ة في ا ل أ خ ب ا ر إ ن م ا يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك كما أ ط ل ق ذلك في ا ل ق ر آ ن والمراد به مزيد ثواب القارئ وقيل المراد بالاسم ا ل أ ع ظ م كل اسم من أ س م ا ء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا بحيث لا يكون في فكره ح ا ل ة إ ذ ن غير الله تعالى ف إ ن من ت أ ت ى له ذلك استجيب له يسمع حد بيدي آ ه والله كده م ر ة و أ ن ا بطوف سمعت ناس لعلهم من الاعاجم مش عرب بيقول إ ي ه اللهم إ ن ي أ س أ ل ك بالاسم الذي س أ ل ك به موسى ف أ ل ق ي ت به عليه م ح ب ة منك ا ن ي ث ا ن ي ك ا ن بيقول إ ي ه كان ب يقول اللهم إ ن ي اسالك بالاسم الذي سألك به موسى فألقيت عليه محبة منك. عجبتني. آه أسألك بالاسم الذي س أ ل ك به موسى ف أ ل ق ي ت عليه م ح ب ة منك بعد بي والت... ساعتها دعيت الفكر زي ما بيقول كده الرجل ا لكن بعد الفكر لقيت ان ربنا س ب ح ا تعالى ادى سيدنا موسى ا ل م ح ب ة دي من غير ما ي س أ ل ربنا قاله كده والقيت عليك م ح ب ة مني ولتصنع على عيني بارزاق وانا سبحان الله العظيم آه أ ن انا بحب س ي د ا ل ن ب ي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل الرسل و أ ع ظ م الرسل وسيد ولد آ د م ولكن من غير ولكن ولكن غير بعد منه سيدنا موسى سيدنا موسى ش خ ص ي ة ع ج ي ب ة جدا جدا ربنا اعطاه مواهب و أ ش ي ا ء في منتهى العجب يكفيك ان هذه ا ل آ ي ة والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اسمع وربنا بيقول لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي يَا يحب سيدنا والله ربنا وَاصْطَنَعْتُكَ اختيارات أصل مواهب مش, مش تحصل ببذل دي أ ع ط ي ا ت هبات أرزاق, ارزاق ربنا رزق سيدنا موسى كده سبحان الله العظيم ولذلك تجد يا أ خ ي انك عندما تدعي ربنا بلاش ت ب أ ن ت ب ت د و ر أ ي و ة هيستجيب بديه ا ي و ة هيستجيب كده ا ل ق ض ي ة مش ق ض ي ة أ س ب ا ب قد ما هي مواهب هبات وعصايه قد لا تحتاج إ ل ى سبب أ ص ل ا الله لا يحتاج إ ل ى أ س ب ا ب ليعطي قد يعطي ابتداء سبحانه وتعالى بدون سبب ويامى ناس ر ب ن اداهم من غير ما ي س أ ل و افضل مما يشتهوا لكن ربنا جعلنا الاسباب د ي نتسبب بها عباده ة عبادة لذلك ينبغي ان ح نفرق ا ن بين ا ل ع ب ا د ة وبين العطاء انا ب ت ع ب د لله بالدعاء بتعبد لله بالسؤال ت ع ب ب د لله بتعبد لله بالطلب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 غير الله تعالى ف إ ن من ت أ ت ى له ذلك استجيب ل ه قال آ خ ر و ن ا س ت أ ث ر الله تعالى بعلم الاسم ا ل أ ع ظ م ولم يطلع عليه أ ح د ا من خلقه واستدلوا بحديث أ س أ ل ك بكل اسم هو لك الحديث أول إيه حديث جميل تعالوا كلنا ندعي به والرسول ع ل قالوا ل م ا ا ء أو صلى الله عليه وسلم قال ينبغي لكل من سمعه أ ن يحفظه اللهم إ ن ي عبدك وابن عبدك وابن أ م ت ك ناصيتي بيدك معظم في、حكمك. عدل ق ض ا ء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 وجلاء همنا وغمنا وحزننا اهمين يارب العالمين استدلوا بهذا الحديث على أ ن هناك أ س م ا ء ا س ت أ ث ر الله بها أ و ا س ت أ ث ر ت به في علم الغيب عندك لم يطلع عليها أحدا. الإمام أحدا الحجر قال إ ن ن ا جمعت في الاسم ا ل أ ع ظ م أ ر ب ع ة عشر قولا القول ا ل أ و ل الاسم ا ل أ ع ظ م و هو ن ق له الفخر الرازي عن بعض أهل اهل ل ل ل ع م واحتج له في ا ح د ي ث العلم ذ ي سيأتي م ن إنه ا ا إلا هو الثاني الله إله هو س الله الأعظم الله ل أ ن ه اسم لم يطلق على غير الله و أ ن ه ا ل أ ص ل في ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ة ومن ثم اضيفت كل ا ل أ س م ا ء إليه اليه ق و ل الثالث الله الرحمن الرحيم ولعل مستنده ما أخرجه ماجة ابن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي أنها النبي أخرجه سألت رضي عن سألت صلى ان ل ل عليه وسلم ه أ يعلمها الاسم ا ل أ ع ظ م فلم يفعل فصلت ودعت اللهم إ ن ي أ د ع و ك يا الله و أ د ع و ك الرحمن و أ د ع و ك الرحيم و أ د ع و ك ب أ س م ا ئ ك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أ ع ل م أ ن تغفر لي وترحمني قالت فاستضحك رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إ ن ه في ا ل أ س م ا ء التي دعوت بها قلت وسنده ضعيف في الاستدلال به نظر لا يخفى ده مش مش الاستدلال ضعيف الحديث ماجد الحديث كلام كلامي قلت بيقول وفعلا ضعيف ضعيف الشيخ الألباني في ضعيف ابن الحديث ضعيف الرابع الرحمن الرحيم الحي القيوم لما الترمزي ابن ابن ضعاف ابن أسماء مش مش من به بنت حجر حجر حديث أخرج ضعيف ضعيف ضعيف في ضعيف ضعيف يزيل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله ا ل أ ع ظ م في هاتين ا ل آ ي ت ي ن و إ ل ه ك م إ ل ه واحد لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم و ف ا ت ح ت س و ر ة آ ل عمران الله لا إله إ ل اله هو ا ح الرحمن الرحيم الحي ي القيوم يبقى القيوم دي الأربعة أسماء م م ك ل الا مع بعضهم اسم ل ه ل السنن أ أخرج أصحاب ع ظ م و ا الخامس ل ح صحيح د ي ث الحي القيوم أ خ ر ج ابن ماجه من حديث أبي م ابي م الاسم الأعظم ثلاث ا ل في صور ق قال القاسم ر عمران ر ة وآل وطاعة ل ا ا عن أبي م امامه ل ت س ت منها فعرفت أنه الحي ا فعرفت ل ي ق ورد م المنان السماوات السادس الحنان ا ل بديع و أ ض زل جلال والإكرام الحي القيوم و ر ذلك مجموعا في حديث أ ن س عند أحمد و السابع ح والحديث صحيح ا ا ك م ل بديع السماوات و ا ل أ ر ض ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م أ خ ر ج ه أ ب و ي ع ل ى من طريق السدي قال كنت أسأل اسال ل ل الثامن ه به صلى الله عليه سمع وسلم رجلا ل ا ن به ي صلى ل ل ا عليه وسلم رجلا يقول يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م فقال قد استجيب لك فسل التاسع الخاطرة اللي معها دلوقتي ان انا كنت هشرح كلمة ذا الجلال والإكرام لان الواحد في واحد كان نفسه يسمي ابنه عبد ذا الجلال دلوقتي كلمة والإكرام من عظمة هذا الاسم سرحت كنت نفسه يسمي عبد عظمة هشرح في من ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م الله ت ا ا س ع ل لا إ ل ه إ ل ا هو ا ل أ ح د الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د وهو أ ر ج ح ما ورد في اسم الله الاعظم إ ن ك تقول اللهم اني أ س أ ل ك ب أ ن ي أ ش ه د أ ن ك أ ن ت الله الذي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ا ل أ ح د الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د العاشر رب ي ربي هذا في حديث أ ب ي الدرداء وابن عباس بلفظ اسم الله ا ل أ ك ب ر رب ي ربي في الحديث عن ع ا ئ ش إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعطى والحديث ضعيف الحادي عشر د ع و ة ز ن و ن لا إ ل ه إ ل ا انت إني كنت من اني ل ل ظ ا م ي لا إله إلا أنت سبحانك إ أنت ن كنت من الظالمين حديث سبحانك يدعو النبي عليه إني الظالمين الله بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله、له. لا إله إلا أنت سبحانك. إني كنت من الظالمين. قال الله الله فنجيناه من الغم صلى وسلم لم رجل مسلم له إله صلى أنت كنت من من فلنجيناه عليه وسلم قط وكذلك ننجي المؤمنين اللهم يا رب اتناشر الله م م ؤ ن ن ي ا ل م ننجينا لا اله الا هو رب العرش العظيم له دعاء الكرب ثلاثه عشر هو مخفي في الاسماء ا ل ح س ن ة اربع عشر ك ل م ة التوحيد لا اله الا الله بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء حديث خير يوم عرفة لا إ ل ه إ ل الاربعه ا ل ل ه ف إله إلا الله ل دعاء ا دي أ عشر قول اللي ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري تعالوا نرجع تاني لكتاب الداء والدواء وإحنا قلنا كل واحد قدامه وبتابع معي في عنوان جانبي أدعية مأسورة وسلم يقول إني قلنا جانبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل أن قدامه الكتاب الله اللهم كل صلى عليه رجل أسألك أدعية معي سمع في التوسل باني اشهد ه و ا التوسل وغير كده يبقى توسل غير مشروع التوسل باسماء الله وصفاته منها أ ن تقول اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ب أ ن ي أ ش ه د تتوسل به ب أ ن ي أشهد أ ن ك أ ن ت الله الذي لا إله إ ل اله أنت بأنك أنت ا ل ل الا إ ه إ ل أ ن ت ا ل أ ح د الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي احد ل س ن و ص ي أبي حاتم بن حبان أيضا ح حاتم حبان ح بن من ي عليه ث أنس أنه بن كان رسول وسلم جالسا مالك مع الله الله صلى الله ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله إ ل ا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد النبي الله الله باسمه العظيم الذي صلى عليه وسلم دعى دعي إذا وإذا سئل به أعطى اسمها تاني اللهم إني أسألك ب أ ن لك الحمد لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت المنان بديع السماوات و ا ل أ ر ض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم م جامع وفي وسلم الترمزي أسماء النبي الله صلى عليه الرحمن من حديث واحد الله هاتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم و ف ا ت ح ة آ ل عمران أ ل ف ل ا م م ي م الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم والحديث حسن في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د ومن حديث أ ب ي هريره و أ ن ا س بن مالك وربيعه بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم آ ل ه صلى الله عليه انه قال ألظوا الجلال والإكرام ألظوا بياز بيا زل جلال والإكرام. يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ل ز و الزموها يعني、لزموها. داوموا عليها تمسكوا بها والحديث صحيح ومن حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا أ ه م ه ا ل أ م ر رفع ر أ س ه إ ل ى السماء و إ ذ ا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا ي ق وفي م و أ ي ض ا من حديث أ ن س بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كربه امر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ومن حديث أ ب ي أ م ا م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله قال القاسم ا ل فالتمستها فاذا هي آ ي ه الحي القيوم الحديث حسن في السلسله الصحيحه ة وعن ساد بن أبي وقاص عن النبي ساد وقاص أبي صلى ل عليه وسلم قال دعوة إ ل ا استجاب الله له وعن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م بشيء إ ذ ا نزل برجل منكم أ م ر مهم فدعا به يفرج الله عنه دعاء زنون ال ل ي هو لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين ومن حديث ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب دعاء الكرب لا إ ل ه إ ل ا الله العظيم الحليم لا إ ل ه إ ل ا الله رب العرش العظيم لا إ ل ه إ ل ا الله رب السماوات ورب ا ل أ ر ض ورب العرش الكريم والحديث متفق عليه احفظه احفظ دعاء الكرب أ ي كرب يصيبك أ ي بلاء اي هم أ ع د أ و ل الدعاء ده الذكر ده بس الذكر ده 「ラ ع ظ ي م ا ラ ح ل ي م ل ラ إله إ ل ラ الله رب العرش العظيم. لا إ ل ه إ ل ا الله رب السماوات ورب ا ل أ ر ض ورب العرش الكريم ومن حديث علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه قال علمني عليه العرش العظيم العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الحديث صحيحة أول إمام أحمد أن سبحان بي صحيحة كرب وتبارك رب رب أول إذا اسمعها ت ا ن ي مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أ ب ي طالب قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا نزل بي كرب أ ن أ ق و ل لا إ ل ه إ ل ا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ثالث م ر ة لا إ ل ه إ ل ا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ومن حديث عبد الله بن مسعود وبه نختم لعل الله يرزقنا ب ر ك ة حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله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 أ و علمته أ ح د ا من خلقك أ و ا س ت أ ث ر ت به في علم الغيب عندك أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إ ل ا أ ذ ه ب الله عز وجل همه و أ ب د ل ه مكان حزنه فرحا قالوا يا رسول الله ألا نتعلم هؤلاء الكلمات رسول نتعلم قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أ ن نتعلم هؤلاء الكلمات قال اجل ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن صحيح رواه احمد أيها الإخوة هذه بعض الدعوات لعلنا نستعملها في أيامنا في رضي هذه نستعملها ختامها الله عنه الإخوة الدعوات لعلنا قال ابن تلك مسعود بعض ما كرب نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ا استغاث بالتسبيح استغيثوا بالله استعينوا بالله أ د ع و ا الله اسال و ل ه الله ه الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة ر ب